رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم قومكم أقوموا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ إذا فريق منهم يخشون المات كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا بَنَا لِمَنْ كَسَرَ تَعَالَيْنِ الْقِفَالَهُ لَهُ لَأَنْفَضَ السَّمَاءَ إِلَّا إِنْ جَنِيَ قَرِيب قل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقال أينما تكونوا يدرسون وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من علم لهم تيئة يقولوا هذه من عندك قل قل كل من عند الله مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِ وَا نَسْى النَّاسِ لِنَسْيِهِ وَكَفَى بِهِ قَالَ أَنَا ٱللهُ وَمَنِ ٱسْتَوَىٰ فَمَا أُرْسِلَكَ أَعْتُوْ فَإِذَا بَلَغْتُ مِنْ عِنْدِكَ بَعِيْنَتَكَ Ya d'un core il وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا قَدْ كَانَ اللَّهُ لَوِي